الكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى شراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يتحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أَنْ أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذْ طَالَمُوسَ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۖ قَالَ رَسُولُهُمْ أَفَلَا يَشْهَدُونَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ يَكُونُ وَيُؤَخِّرُكُم إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ قَالُوا إِنْ أَنتُم إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّ سُنُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ وَلَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء شديد ولا يكاد يسيب وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتزت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فقال الضعفاء للذين استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ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 حلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذي وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ذَائِبًا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَاتَّقُوا مَنْ كُلَّ مَا سَأَلْتُمْ وَإِن تَعُدُّو نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد للأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنهن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 ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا وَأَوْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يوم يقوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مطعين مقنعين غروسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وَآفِرُنَا سَيَوْمَئِذٍ بِمَلَأُوبٍ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ بِدَعْوَتِكَ وَنَتَّبِعْ رُسُلَكَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم من 114. قبل ما لكم من دوال 115. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم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 رابينهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله تريع الحساب هذا بلاغ للناس يَعْلَمُ أَنَّ هو هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَيَعْلَمُ أَنَّ مَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ